بسم الله الرحمن الرحيم والسباء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود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 الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم, فلهم عذاب جهنم وما عذاب الحريق ان الذين اذا عملوا الصالحات لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن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 هل أتاك حديث الجنود فرعون وتمود بل الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَمَائِهِمْ مُحِيطُ